مناره اراوند قدام يتخرفوا الكين دار الرئيس محمد زيت مومي من زيك زين سن وما كسل وانا من زيك زين تطفي zekezin elhusna walli fmsiha fdir bkaira naytawit laqla lkshin zrin akra اسكويت فورغ سلامي نسام مرحبا مادهو الخاطر تويت ولا نيتي لا كريز جل لهما نس ويلا كريج لا لهما نساري السغي كلمه الزين كيفاش لي در بلوسني وفاري الشهوات تجي تاكل تويت العقل غير بالبيان سلمى شكي انت منتدى المرض بتسلمو كلمه لوك قلت ما تجلى نيتي نسي غيرات الخير نسي لا كريج الزينه اركان ورسي سي بره ولا سلام تي لابداو هنار يالاسول سنتو طونا ورايت حزيني كراتي غير مي سالاتني ليكرار كوتسمون سيغيتي سوران سي ليكراجلت وسمون نسي شاس الملتمي واو نربي ينغكليت وكاننيت قنتاج لدو ملسوله ليمنسا وكانتاج يا مال نسول اليمن فازق <تصفيق> الزين نس اللي تسكى سوا الغلي كرايز وريك في التخطيط منقر المكر والزرورنو في مسات التتلم ام راح بشربيلي وملي لا كل سنه يعشق نس اب جات تنزاد وش وانا سته ويتلاق لي دي بلبيا سلم اشاكين تم انت ودن باقي في لهبطي لي لاقي ومرجان جرم شوري الخير ولا مرجان مرجان يا منشار يفرسورين اقسمه انت نقرنا اين واش نقول لك من زاك جاك وركبت الثاني سوا اللا فيسوري يبني ولا وين المشاركه السعره ميجان اغليت الان نسول الرايس يترجم اي سيتر لا حاسي ولي ونوروك يا تيزوره مسكين دايا كيرانارغي ا ويان لا تيزوره سيد اني تا سكلاني وليوني ذكرت زور مسكين وراكو يعمرني مقرنيتي زوري اسكيا غنيسته بوليس الرايسي جي الرايسي في الشيخ غيرين ابسهر كي بالجمال فالوكان يعمرني تايرن الزمان اي سوريا لي سلملامسي ومال جاتيك ويفرخانوا لايام القورن يايرن زمان خيرات لي سلاص اي كان ما فجلن فلوس نسولالي من صعاق <تصفيق> ديز نزمت خصنتي لات لي اغنيت لا محل <سؤال> سجلت ود اغنيت لا ولك غير فري واكيفق جوازك نصر ثاني و ليولي و يانكي هم بنشيره تريت وسلم جنس في مكن ليا مولى الرزق <سؤال> جانوري وفي ناس سلسه ولا سي ربي خيران اكلت نصراف لي واولك راغز نوري وفي ناس سلسه ولاك راغلمه وريو في ناس انتناكس الا كرهتل نستسوي لي نتمقرن الي سنت جراي لا مشور سين لقيمتي 1000 ريال الشيك يرفسن الا في ستارجو تي تي سيري صرفهات نص يشبت كابل باسم مسكين وري السيلن حرفهم اللي كنت ديجور ورتاك سين ما نيرنت يغنيات يا واش اللي غاتروح لنا كيزربا بس الفراش نسولك صوتك الماريو يرزا حتى سارو ترتقط الراديو تجرسلو فين السوق المارامسي مال الحياه تنسي ا ومال بيت وصي يا سلك واش الحياه تنسي كاتريشاجي سرسول لي ولو ترفنسي ا خدمت ليك راكا فاشون سيار ناتن يا سولت يا لحياه تنسي يفوقنت زين ورسول تغمالك سوتنس لفاي دابا شفتوا واش ساست نيضر افينتا سيرتي الحكه تيسي من سينس ريت زباب شفتو يا ويل فاميلا نصور رديس دل اللي سواسي خيره ما غنقب دولا مانيغلا نس مسارني ومانغواكد دولا مانيغلا نس ايهل انكره ولدتني اسم تلم دي تال نور طيطف المحل سوري صدر الزين اسكيوسي تمرت لفني بمحال يسي تمرات لفنا يا ايران زمان اي سوري خيرني مسلمني <تصفيق> <تصفيق> <يصفيق> اي وانا ركيتي ونت مفاري لي نطفاسرات يا زري يغسولي والله سركوري ترزو تريالي نيت الفلاقل نص اي والكوري ترزو تريالي نيت الفلاقل نص اي جوت ماجلان مسكيني لي صوره سي صوره اتفرختي حتى ختم تركني فسن وامر جاتنا الزينور في اللاغي والو نختي وامر جاتنا الزينور في اللاغي والو نختي لك رب طزينه بكل يوين الملص لكر السردي المسكينه غشاتيره منصي لك رغم دنا غلق سوري لاغله حياه انس كي رتب دا نفس والسنوله ليام نصيبي بالربيان سنول وين Eh riglar biyani seni surli winsi Eh riglar biyani seni surli winsi four de siben ay المريا يرزا لاحتسر تطقطق في اي القوه دي جباله اي خير يا سيل فلوس في نفسي اي خير يا سيل فلوس اي رسلمك يا غله انت فلكسبه تلسوالالكسوتنس اي مونتيسي جاساس مونوريسنمانيرانت اضل باس ديسيس مونوسنيرتامونت انت ترشبي اناسكو تنواغال منهمسي يا ودل باس ديسيس مونوسنيرتامونت da disis munis sanira tamunt ntat rashi benalskut nwa gar malens ida lbasat disantiyara mashara salent inday sintadakurtat latini makmiyan knaysnara yik يفسر ف راسن داكلفيات <تصفيق> تيسور الوراقنس اي مون ديسيغي الفلوس يغيك من لسانس الغاردياني جات تفي اديت بعد الزيت اشكون القريه كتشربتني كي هادشي متلفكتوري جات ار تيتفلير العقل الفاكتوري جات ار تيتفلير العقل اتا برات دتر نور اسم استيران الفاي